اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم اخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسوا الرسول واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوض أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم الذين يسارعون في الكفر إنهم لن الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظ في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين شروا الكفر بالإيمان لن ونحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميزوا الحبيب بن الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله ينتمي من رسله من يشاء فعاملوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر